قناة قراءات من صلاة التراويح تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضتنين آمين أنفنا أمر تلك آيات الكتاب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 وكذلك يجتبيك ربك ويعظمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم وإسحاق ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخوته ايات النساء اذ قالوا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين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 وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن غصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه نتنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم قالوا يا نا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بن سو أنتم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنى تلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بطاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى أن, عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا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 واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لذا الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي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 لا نلرها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكاء وأتت كل واحدة منهن سكينه وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش, حاش لله ما هذا بشرا إِنْ هذا إلا ملك كريم قالت فذركن الذي ذمتنني فيه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 فاستجاب له ربه فصرف عن كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ثم من بعد ما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 قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأوينه قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهو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 فأنساه الشيطان ذكر ربي فنبث في السجن بالطعسين سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع واخر يابسات يا ايها الملوافت في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث أحلام. احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين وقال الذين جاء أنا انا ننبئكم بتاوينه يوسف ايها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان ياکلوننا سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبولات خضر واخرها يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سوم بره فذروه في سنبره إلا قليلا مما تأكلون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 الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن طال ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله, لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز آل حصحص الحق أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم أخنه بالغيب ان الله لا يهدي كيد الخائنين وما ابرئ نفسي وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به استخنصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم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 فإن لم تأتوني به فلا كين لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا نفاعلون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 فأرسل معنا أخانا نكتر وانا له حافظون قال هل امنكم عليه قال هل امنكم عليه انا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا, فالله خير حافظا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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 عليه توكلت وعليه فل يتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمره أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة, إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذوع علم لما علمناه ولكن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 كذلك نجز الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا يوسف ما كان ليأخذ خوف في دين الملك إلا ان يشاء ترفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم, شر قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم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 إلا من وجدنا متاعا عنده إنا إذا الظالمون فلما استيأسوا منه خلاصوا نجيا قال كبير لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فررتم في يوسف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 وَالسَّبِيلِ الْقَرِيَةِ التي كُنَّا فِيهَا وَالطَّيْرِ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لصادقون قَالَ بَلْ سولت لكم أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ, فصبر جميل عسى الله ان ياتي بهم جميعا انه هو العليم الحكيم قال بل سولت لكم ان انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله أن بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وقال يا على يوسف وبيضت, عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله الله تذكر تَذْكُرُ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حَتَّى تكون, حرضا أو تكون من الهالكين قال مِنَ الْهَالِكِينَ بثي وحزني أَشْكُو بَثِّي إنما أشكو بثي الله. وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا يأسوا للروح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم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 فلما دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مسنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ وتصدق علينا لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يجزي المتصدقين قال هل علمتم؟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 اتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا نخطئين قال لا تثريب عليكم اليوم قال عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم اذهبوا بقميصي هذا فانقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما انجا جاء البشير على أن جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال لم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خطيب قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابوين وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تغلين رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن الذي اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد, أن نزع الشيطان من بعد ان نزع الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم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 وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمخرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بعده وهم لا يشعرون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 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَنَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا لا من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأذي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل, وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون تابعوا كل جديد على صفحاتنا التالية